بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحِلَّتْ لَكُمْ بَهِمَةُ الأَنْعَامِ إلَّا مَا يُتَلَعْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ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 حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الفسير وما أهله لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأتستقسم بالأزلام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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهم اجورهم اذا اتيتموهم اجورهم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 وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِلَّا كُنْتُمْ جُنُبًا فَالْطَّهَارُ وَإِلَّا كُنْتُمْ مَوْضَعًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْخَائِفِ أَوْ لَا مَسْتُمُ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 إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لللاية شهداء بالقصب ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعذلو إعذلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة واتيت الزكاة وآمنت برسولين وآمَتُم بِرُسُلِي وعَذَرُتُم هُمْ واقْرَضُتُم اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَلَكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ ولا أدخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ أُضْلَلَ سَوَاءَ السَّدِيلِ فَبِمَا لَقَضِيْهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوَبَهُمْ قَاسِيَةً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 وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراخ مستقيم.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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ, يبين لكم عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلٍ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بست إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين انني اريد ان تبوا ابي اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا.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 ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 أمّن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. يقولون إن أُتيتم هذا فخذوه وإلام تجتوه فحذوه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص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 وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدقا لما بين يديه لنا التوراة وهدوء وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمّت واحدة ولكن ليبلّوكم ولكن ليبلّوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كونتم فيه تختلفون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 اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم وَاِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَاِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا قوم يقينون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتول لهم منكم فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 لا تتخذوا الذين أتخذوا دينكم زوّوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إنكم مؤمنون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 قل يا أهل الكتاب هل تنقون مننا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ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 لبيس ما كانوا يعملون، لو لا ينههم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت، لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يا دُلَّاهِ مَغْلُولَهُ غلَّتْ أَيْدِيهِمْ غلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا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 كل ما أوقدونا رلل الحرب أطفأه الله. ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ <سؤال> فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ <سؤال> عَلَيْهِ الْجَنَّةَ <سؤال> إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وإن لم يأته عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه والله رفيع الرحيم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 126. وقالوا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصر وكانوا يعتلون 127. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون 148- ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم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 ونطمع ان يدخلنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات, جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 124-والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 125-يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 126 يَطْعِمُكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 148- كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 149- يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 124. وإنكم الله بشيء من الصيد تناله, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 125. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله من متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هدية بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين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 129-قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 120-يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم تسؤكم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 124-إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 125-يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 126-إثنان ذوا عذل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان لله إن رتبتم فيقسمان لله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثني 141-فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 142-فيقسما لذي الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا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 قلوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكِّر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 كل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا. فإن